لحسين انا انطيت انا انطيت نور عيوني انا بنحدر علي سمحوني لحسين انا نور عيوني انا بنحدر علي سمحوني <تصفيق> لحسين انا انطيت نور عيوني, <تصفيق> عيوني. صحف بالنا انا القيت نورا حيوني نورا انا الحقم الصيواني ما حد برز لاقاني انا الحامي الصواني ما حد برز لاقاني عباس وقمر هاشم عباس وقمر هاشم بويل سماني لو قلنا لحطش وازاني ابد ما افرضعاني لو قلنا لحطش وازاني ما افرضعاني اجيب الماي واسقيهم يبقى مرتفع شاني اجيب الماي واسقيهم يابقا مرتفع عشاني يابقا مرتفع عشاني صاحت بالنا سنالعظا سنالعظا صاحت بالنا صاحت بالنا <تصفيق> انا بنحدر علي سمعوني يا عالم ليش يا انا انطيت نور عيوني انا بنحدر علي سمعوني ليحشي أن آن 특히 نور عيوني صحت بالناس أنا الضابس أنا الضابس صحت بالناس ليحشي أن آنanzantes نور عيوني ليحشي أن آنanzantes نور عيوني أنا كل أخوتي سباح من عند تخاف القاح أنا وكل أخوتي سباح من عند تخاف القاح من تخاف الناس حملي لسيف عند بحر بفن وبداح شحت بالناس وسن العباس وأنا العباس والله كفر كل سعد بحل عند طما اسم من العلى الاعلى اسم من العلى الاعلى من سيف الخصم يرتاح من سيف يرتاح صحت من العباس اخذت منها نفس ان انطت نور عيونه سين ان ان طيب نور عيوني انا بنحدر علي نور عيوني انا بنحدر علي سمحوني ليش يعني انا ان طيب نور عيوني سحت بالناس انا العباس سحت بالناس لحشي الآن انضيت نور عيوني حسيا انا انطيت نور عيوني انا اللي ما اهب حد وهلال علي تمر انا اللي ما اهب حد وهلال علي تمر ترجع للكفر خيبر ارجع للكفر خيبر ما دينى حمد وأنا وأنا وأنا وأنا سن العبا سن انا زين احمد كاب زينب الحره وانا للسور وانا للسد كاب زينب الحره وانا للسور وانا للسد سن العظام سن العظام صحه مننا لحسين انا انطت مور عيوني ولحسين انا NUR AYUNI ANA BIN HIDRALI SEMHUNI L'IHISHI ALAN ANTAYT NUR AYUNI SAHET BIN NAS ALA L'Abbas ALA L'Abbas SAHET BIN NAS L'IHISHI ALAN ANTAYT NUR AYUNI L'IHISHI ALAN ANTAYT بسم الدين يتبشر والمهدوم يتعمر بسم الدين يتبشر والمهدوم يتعمر قلب ما حوى حبي قلب ما حوى حبي عيد على اللي يضد خيبر خلل الرصط تطشر عيد على اللي يضد خيبر خلل الرصط تطشر اخلي القم تتناشد حمزه عاد لو عيد اخلل قم تتناشد حمزه عاد لو حدا صحه بنى سن العظات انا العظات شيء الان طيب نور عيوني انا بنحذر علي تم التسجيل في استوديو ومؤسسه النهج الحسيني Shiyan ana o'nqid nur ayuni Shiyan ana o'nqid nur ayuni